من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ربنا اهدنا من عندك وافاض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك اللهم انزل علينا من بركاتك يا ارحم الرحيمين اللهم يا ربنا اهدنا وهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عبار واعظات من هذه الآيات لإصلاح المجتمع حصة 831 آحة 23 مايو 2010 بحول الله تعالى يقول الله تبارك وتعالى من صورة ذاريات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق>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 ثم أننا نعلق في موضوع لماذا كثر الفساد رغم وفرة الوعاظ همي الفساد اكثر المجتمع رغم الوعاظ يغلب دواعي يغلب وهو سؤال مطروح يعني بكثرة في وسط مجتمعنا إذن رب سبحانه وتعالى قابل به حال المؤمنين الآيات المتقين في جنات وعيون الجمل مقابل نبدر يبدر الكفار قبل هذه الآيات جريا على عادة القرآن الكريم القرآن الكريم يذكر الجنة ويذكر الدار الأخرى ويذكر الخير ويذكر كذلك الأشياء الأخرى العكس من الخير وهكذا يذكر الرحمن تبارك وتعالى إلا الرحمن ويهدي إلى الحق هو يذكر الشيطان الذي يعد الفقر ويامركم بالفحشة وهكذا دواليك القرآن مثنى مثنى يعني يذكر الشيء ويذكر ضده أديني إن المتقين في جنات وعيون هكذا بإيجاز كبير يعني الغرض من الإجاز إلا المسلم المسلم لما بدأ يتخيل يتوي المخيلس ويتفكر وقدر ما يخيل الجنة لو جار لا تعلم نفس ما أخفي له من قرة عين محال إلا أديد الكبندم أين الله الجنة دلوصفص ميمي وكان تذكر الجنة والاعيون والطيور وكذلك المآكل والمشارب ويذكر كذلك الانهار ويذكر الخمر هكذا بالاسم ولكن المشترك يعني الشيء المشترك يعني اللي تشترك ديز يعني اللي سبحانه وتعالى من نعيم الجنه وما نراه في الدنيا الا في الاسم الا في الخمر مثلا الخد المضر ولكن الوصف الخمر في الجنه دي شراب لا غير خمرنا في الدنيا التي هي ريتس ونجس دريتس ونجس تغير عقل الانسان ثم كذلك ابدا يتخيل اين لا نوجد الواقع اما الجنه فهي نعيم كلها النفس البشريه بندم مولوع يخصه له امان الجنانات الشجار تسكن اليها نفسه ويرتاح اليها ضميره في منس يميل لمس جنان دوامان وتغاريد الطيور الحمام ذسغرتس دين المياه الجاريه صوت المياه وما الى ذلك من النعيم في الدنيا اليس كذلك ترى يرتاح ويلي الانسان ولهذا رب سبحانه وتعالى يذكر هذه الاشياء في الاخره وليس لها من الاشتراك الا في الاسم والحقيقه والواقع يكفي يعني توروان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي يعني الحديث قدسي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين يتكلم عن لسان رب العالمين يكفي الحديث الى اتج بن دمدلمني هو الخير فيه الخير كله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول ربي سبحانه وتعالى ينادي أسنيني زقايات الجنة يوم القيامة أسنيني يا اهل الجنة يناديهم يا اهل الجنة الجوبا لبيك وسعديك والخير كله بيديك يا ربي لكنا داني لكنا تسليك الخير قائفة فسنج أسنيني أربي سبحانه وتعالى فيقولوا هل راضيتم للتمرغن تمرغنا ممس الخير لن يعني زهانا ممس الخير إلا يسعى شنون سبحانه وتعالى وفي ازدياد ولدينا مزيد من نص القرآن الكريم اليوم يعني يمسلمين للجنة ولكن كل وقت إلا يشعر يتحسى إلا في ازدياد من النعيم ايني اللي دي الخير اللي يرني ماني غا نخزر اموني ادوني تلش قد ويني غا دي عادة بندم يقل المصطافي يقل مكان لاستياف انشان ننسقط عن الصيف ان ننزهتنا كذا مره يوم يومين وسبوع وسبوعين ادي قلق، وكان يفوق نشرا وجار الجنة لا هم ديما ديما دائما, دائما وابدا وفي ازدياد سنين ربي سبحانه وتعالى هل راضيتم تكنعم تكن سويني لا نغرم فيقولون وما لنا لا وما لنا نرضى يا ربنا وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك كيفاش نطرد يا ربي شتي توشيد نغض عيني لا وندري ونعقل ولتوشيدا حد شراي وابدا فيقول لدينا ربي سبحانه وتعالى ألا أعطيكم أفضل من ذلك كله أيوة أولنشا يف أين تليم ديس الكل فيقولون هتستغربا هتستعجبا يا مه الليل يف فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك يا ربي يا إلهنا مه الليل يفضل يجي في الخير ويتلي تشيدنا فيقول تعالى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا أسنيني أو النشا المراداتك أدعى الغراضي أفهم ديما ديما ديما ولتحسهم يقنون الساخر صغيري يقنون وحمق أنه يقن شراء دين غص الحياة نوم ابدا ويكفي هذا بشارة للمسلم بشارة كبيرة جدا لماذا كل هذا الخير او السنهامي او ان الخير لكل جاوب ربي سبحانه وتعالى انهم كانوا قبل ذلك محسنين انهم كانوا قبل ذلك محسنين تغن قبل واموني يعني في الدنيا محسنين بينا نظر الإحسان ذبتا الإحسان يساوي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم تتنجر يعني أنت الإحسان عموما الإحسان في اللغة العربية باب السد والواجب الواجب نعم وزيادة وكذلك تاتي بتاتي بالعباده وتزيد وتزيد النوافل العباده لابد ما تقرب الي عبدي يقول الله تبارك وتعالى بشيء احب الي مما افترضته عليه شي غير يغصي سبحانه وتعالى يحسن لكم اقومي الاقامين اقومي لنقدقد الفرائض صلاة والصيام والحج والزكاة والايمان الحقيقي بالله تبارك وتعالى وبعد ذلك نأتي بما تيسر من النوافل زيادة الاحسان ان تأتي بالواجب وتزيد في ذلك الواجب ونعطي مثال انوش المثال باشا نفهم اغلنا في قضية الوالدين الرب سبحانه وتعالى يقول وقد ربك اللا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وليني وبالوالدين طاعة لا انما ان وبالوالدين احسانا طاعة منفروغ منها طاعة من الوالدين ديقنش غير يا الواجب لا جيس شك ابدا ولا بعيدوسي ولا يتغلو ولي الوالدي نس بتالي السجوم, السجوم لا لا ادي جنلاشين ماني لجين ميدن اللاشيني جهنم ادي جمعة سنلاشين انغينيني اللان تجين العمالي اللان سكبان بنادم جهنم ادي جمعة سنلاشين يستندلته. اما الاحسان للوالدين زيادة عن الطعام دي نعطي مثال لي ليتضح الحال على كل حال ربما لوالده ان الوالد واش علي تو ريس الوالدين صدرن غير جلسيس يغتنم رضى الله في رضا الوالدين اذا يرضي التنطاع ويحسن زياده ندير مثلا غرش جلسي الوالدين حتى سنين على كل حال تسندي جلسيس الباب مثلا الا تدار على كل حال ربما مقعد طبعا موجه مقعد إلا قوي صحيح إنما يجب أن تحسن إليه سندباباتي إلا الوقت الوقت دوجاب يخس أمان يصمضن مثلا يعني قس يتشاه أمان يصمضن أمان نورمال وسعقبا يخس أمان يصمضن على كل حال تدفد غرفس تدفد سغلادنا كذا تفهم دي لا يفود تزويد قبل غتني يطلب قبل غتني يطلب يميتني يطلب ما فيهاش. ولكن قبل غتني يطلب يستوي دايبه اغمن يتخسد اغمن ظهرت لي ولي تري ولو ولو وهذا هو الاحسان ايها المسلمون هذا مثال بسيط ولله المثل الاعلى تعبد الله تبارك وتعالى وتأتي بالنوافل بس التتتفت في زمرة عباد الله تبارك وتعالى <تصفيق> يقول الله تبارك وتعالى في حديث قديس كذلك إن الله إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب أنفروهم نمش مضوعنا واسه لها سجن الولي من أولياء الله تبارك وتعالى أربى اسي دكلارا لا معروفه هذه ولحم الاولياء مسموم كما يقولون وشي اللي يتسولد دكن ونعزم ابدا الشطر الثاني من الحديث وما تقرب الي عبدي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه هذا مضح لنا وما يزال أول وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لو ولا إن استعاذني لا أعيذنه وشعرتك يا المسلم بسين يعني الواجبات التسمع يحسان رب سبحانه وتعالى يقول بسورة الرحمن بعدي بدر الجنة التمزع الجنة المتقين في آخر يا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يسمى عملك أيها المسلم إحساناً ما تقدمه من صلاة وزكاة وعبادات ونوافل يسميه إحسان هذا من تحب بالله تبارك وتعالى إلينا يتج معنا ربي سبحانه وتعالى أن لا تنقص والذين آمنوا أشد حبا لله الإحسان باتد الإحسان يا ربي بس نطعت العمر تقاع مسلم لو تسقطعت كل من أول عمرك تلو لديها تلي تظهر لديها. اه تسعين مئة عام. نا. الف عام. ولو الف عام. وانت سجد راكع لله تبارك وتعالى. بتت لعملتش. تستلي حسان ربي سبحانه وتعالى. ايه ايش الجنة. دائما في ازدياد. ثم ديما ديما ديما ديما. من يسند ربي ديما ذب التام. لا تدركوا عقولنا. اذا يتقرب العبد الى الله تبارك وتعالى إلى الله بالنوافل فيكون الله زرتني ربي سبحانه وتعالى كيفاش يتحبب الينا بدي ربي سبحانه وتعالى دسليس دخزرس، ثم بعد ذلك دفوسس الذي يبطش به ورجله ادي على الدرص الا معنى دبت دبا معنى بدا يتسلى يمسلم من الا مدن تسلين هذه سل الصواب ذي الحق ذي القران اي الا نت يسر به قلبه ثم بعد ذلك بدا يخزر كذلك اي لو الخزر المدن من ايات الله تبارك وتعالى اخزر استطاوين وخزر استطاوين وول ثم بعد ذلك ادعى ربي سبحانه وتعالى النت تدفس يعني يدافع الله عنه ان الله يدافع عن الذين امنوا نص الآية ورجله التي يمشي بها يمئول في جن ربي سبحانه وتعالى دعاء معس أتيسواد أديكم الذين ربي سبحانه وتعالى وإن سألني لأعطينه بالتيسمر فس ربي مسلم دائم وطالب إلا يدعو الله تبارك وتعالى الدعاء مفتاح خزانة الخير نست نورزه من, من الخ ربي سبحانه وتعالى ولا إن استعذني لأعيدنه بتا يطلب السي جي لعب يعني لعبة ربي يقوله هذا بتا يطلب السيس الاستعاذة يعني هذه كرم لرب سبحانه وتعالى أتي السكرم يعيذه من الشيطان أولا مين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معنى لك رغو الله غرج رغو الشيطان غرج ربي فيقبله الله تبارك وتعالى إذن أيها المسلمون مطالبين إلى أن يكونوا محسنين إلى الله تبارك وتعالى من عباد الله الناديسنا رب سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ما أي كانوا ينامون ما للقلة وقليلا يبدرت ومن الليل ما يهجعون ثلاثة نجرة هذه وكذل من الدم للتعدي من الغافلين قيل أن هذه الآيات نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض الصلاة وفرض عليه وهو قيام الليل ولكن يغلب نمسلم ومطالب مسلم إلى دفك ربي سبحانه وتعالى بالتوجه كل الليلة على الأقل من حين لآخر دفك ربي سبحانه وتعالى ويصلي ركعات في جوف الليل هي مفتاح كل خير للمؤمن قليلا من الليل ما يهجعون الهجع اي انضاد سلا عميق يعني كركر تكليد الوهده ماشي شقرني تص خلاص هي الموتة الصغرى وقلة النوم يعني في, في الليل غرابة ادين ربي سبحانه وتعالى يشكر هؤلاء المؤمنين الذين ينامون قليلا من الليل ما يهجعون والمفروض يلا مسلم اديرنا النفس بعد صلاه المغرب جماعه دقمي تمجيدا يدعو الله تبارك وتعالى ربي سبحانه وتعالى يسلم ليك ما داني لا تمجيدا ونغفلت ايها المسلمون لكان غمار وداني تمجيدا كوليك ان السجن الله يرسل شمر نوران قال ربي سبحانه وتعالى اللهم اغفر له اللهم رحمه تقيمي اذا يصلي المغرب مع ويصلي كذلك مع ولا يغفل على الاقل بعد ركعات ايه المسلمون بعد ان غيره اذي دي سلم ديمس من ادم دي من سلم دتيمن اللي غيوا المسيمون انت انت النكر تغرو تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون مسلمن هذه دأبهم تتجافى يتكلفون الجفاء تكلف النكران يعني رنن ولا ننسن نكرم امتشنس يعني ترند تريمنسن سونچنسي مشي موشاننسن باش اتزال ركعات لله تبارك وتعالى ويستغفرون بالاسحار وبالاسحار هم يستغفرون فيه نصيب من قيام الليل ما كتب الله تبارك وتعالى واللي حد بدا يقار يعني السوغيط سبت تبع السويدات السويدس سويدس سواء من القرآن ان بركعات بذكر الله تبارك وتعالى ومن الغريب اننا نسمع قال معنا هي نقصر تقصير اما انت منش عمرت باش تقصر السيسه تقصر دتزمونك زد السيس ابو هار ايها المسلمون يقول العلماء يعني عادة يعني الان الانسان عموما تكفيه ست ساعات من النوم هذه الدراسات القديمة وهنا دراسات حديثة حديثة اشهر ثانيه بعد بعد اشهر فقط اكتشفوا ان الانسان يكفيه بعض الثواني من النوم يمسي يمسي بيمن سيوت قد قد تكفي بس الوقت برك والعظمه لله الواحد القهار الانسان يصبر عن الطعام ربما العلماء 12 يوم ولكن لا يستطيع الصبر عن النوم اتناعش ان يوم بدت يقيم يوم والي يطس يختلوا عقله المسلمون يصفنا رب سبحانه وتعالى انهم يقومون نصيبا من الليل الراحة واجبة ولكن والتوتي الحقنا رب سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك وفي اموالهم حق للسائل والمحروم يمسلم سخي لنجي يؤدي الزكاه فقط غير الزكاة وبركه زكاه فرض نعم ولكن من شئ مسلم يكون محسن فيؤدي حق السائل والمحروم السائل والنيلان يتظل فسس الله غالب تحت به يتظل فسس يطلب هذا في الاسلام يعني ادع الله ان يسلمني لا يشاسن ربي سبحانه وتعالى والمحروم اكثر من هذا يعني الاحسان الواجب على المسلم هذيك لب في زوالي منيل المحروم منيل نقيل انه يعني من شده الحياء يقول ولكن ذا زوالي مسكين يجوع ولا يمد يده ويبرد ولا يطلب الثياب هذه يسموا له يطلب اي راد وهكذا هذا هو المحروم يكن من الصحابه رضي الله السحر على كل حال خسرني يجنون مخلوق يزد الواد الفيضان يقل عاستخامت سيوي كلش الحيوان كذا الناس هذا هو المحروم اي دوني يعني بدرت ربي سبحانه وتعالى في القرآن وعلم الرسول انه هو المحروم والمفروض ان يمثل من يسألون عن هؤلاء الذين لا يسألون الناس الحال يعني تسوي لنا ومنها بدأت لحان طلبا <تصفيق> لكل انشان ميدا انما حياء ولكن المسلم يجب ان يسأل عليه وبالمناسبة يعني وجوب الاحسان الى الله تبارك وتعالى ان صحت العبارة اخة القدوين غاة عبدالد ربي سبحانه وتعالى يجب ان تعتبر ان ذلك واجب يعني غير الله هناك سؤال محير لماذا يكثر الفساد رغم كثرة وعاظ والوعظ ولا نعمم ونتعمم سواء يعني في مجتمعنا الخاص والمجتمع الجزائري عموما اي جريده التوتد اتحارد بالتلنتساره في جزائرنا كانه ونليدي مسلم ونقر لا اله الا الله محمد رسول الله اي جريده مصادفها جريده النهار ضل اضيس على كل حال ويسيرس الوقت دي لازم قاعد يخص خاصه بسهوله الان وكذا بسهوله يعني بالشبكه العنكبوتيه كما يقولون بسهوله النهار من الغريب من اول الاخر تقريبا وصفحات خاصه بالجرائم رغم انه الوعظ منتشر في كل مكان الوعظ في الاذاعه في اذاعه القران الكريم ثم كذلك الوعظ في الفضائيات الاخرى وعاظ كثيرون ثم في المساجد الجزائريه الكل في مساجدنا ولكن لماذا سؤال محير حقا محير المسلمون لماذا وصلنا الى هذه الدرجه واذكر اني قرات تعليقا قد الوطني في ولاية طهران في عام من الاعوام الثلاثي الأول الشهر مزبرجان في فبري مارس قال معنا الجرائم في الولاية في في ذلك العام الدوبلا لوجي عن العام الماضي ولا حول ولا بالله هذا مثال فقط إننا في زمانين ترك القبيح به من اكثر الناس يحسنون ويفضلون كما يقول الشاعر كأنه ابن يد مارو في هذه الدنيا بالتوليد جي ولي وليظلم الجيران ظلم الجيرانس ولي ظلم هام الدوتشلس وليو كيري شريكس وليو كيري الجيرانس ولي الصرف مارون الجيراني وطلح وشد بيلاموت وانا كذا بالتوليد ولي يجي يعني اللي جود تيق الخير اللي عند زعلوك لماذا ابيع المسلمون ناره والله اعلم الا السبب هذا ضعف الايمان يغلب الاسباب نعم ولكن السبب الرئيسي ضعف الايمان بالله تبارك وتعالى والنومين ان هنالك حساب ينتظرنا والنومين المحسن تنتظره الجنة والنعيم الدائم والعكس اعذن الله منه تنتظره الجحيم والنار الكبيرة الموقدة هذا هذا هو السبب الرئيسي أيها المسلمون يلزم يلزمنا وجوبا أيها الأباء ويأيتها الأمهات أن نعود لحسابة النوم مع طروانة ذلك القارة طروانة خطرت وطفيقة المنتنت للأسف للأسف اتبع اتبع الترقيد من ميسن سيفلان ربما الزويد السيني اي شيني مميكو دي جاموني يدلمو حال سيرت وهذه كما يقول يعني اغسلت نوادر كما يقولوا اذا يجب علينا ايها المسلمون او انتظنتنا الايمان بالله تبارك وتعالى نغرس اول انتاروانا سيم الزي والقيرة اسكمت ولكن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 تورق وتظهر مثل نولس اذا من اذا منس يجور ديسن الايماني اللي انتدت ربي سبحانه وتعالى هبتا تروت سيب داس اسماني اسماني اغرز ديس الايمان اخي المسلم ثم تول هاد العكس كذلك لغرنا تروانا تروانا للأسف يعني اه ايوه سيني بابا ساويه تشرايني ند شرايني اويه معسكروسه اويه الغابت اسيني ان شاء الله ايوا ويتي كنت شراتي شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله, الله وزجتيوي اطفل يمزنه سيني ويقر ان شاء الله هذا غرس عكس الايمان انه قلت مليح يا ربي ايوا المسلمون أبدا تربة ترونا تربية فاسدة وبعد أبدا تقرت ليش يستون أيه المسلمين هذه تربية شيوعية تربية شيوعية بإن الله نلومنا ألمينا صربي سبحانه وتعالى تعالى أبدا ترونسن طلب نصن أيه بأوي التاكسي أيه بأوي التاكسي مثل ما عرية إن شاء الله ان شاء الله إن شاء الله أدي استخدام يومين ثلاثة أربعة أيه بناشوي التاكسي إن شاء الله ربي ميقص اجدواء واخيرا النمزان يعني اسيني ما انشاء اللهش اسيني بس اطلبي النش اني ايب اجدواء التاكسي واخير نميد يسرح سخدام وليتت ولي ادواء مع الساكسي باش يغرس فيه الكفر يغرس فيه الالحاد يغرس في قلبه عدم الايمان بالله تبارك وتعالى اذا ايها المسلمون نخص ادي اقدام وكالنفوه ادي اقدام على الاقل ادي منقذ الفساد صغرنا اذا ما نغرس نن ان ننقل تظن الايمان تروانا صيم الزي بكل الوسائل الممكنة والمتمكنة وانتغرت قاررة وعادة اكتر وعادة اكتر ولكن لاش ولكن هان شنين هنشنين جواموني. ثم بعد ذلك امامي شط بهذه الكيفية ايمية وديق العمر البلوغ قبل البلوغ وبعد البلوغ والتقهير داي وخلاص لوح لوح على ظهره بعد خطيه هجي ترنكيل ليش سيستوني ابدا هدي عاد الصديقة هدا صديقة تمناقش دمعاز تسوال دمعاز يعني الان القلة ترزنتا بجناتش تغلطت بعض غلطات بس انت ستندي مميش ايو عديد تجيداموني تجيداموني تايصيرون وكذا وخاصه في مسائل الايمان بالله تبارك وتعالى وعلى كل هذه الاشارات والعاقل تكفيه الاشاره ان شاء الله ان فهم الفهم الصحيح لوجودنا ومصيرنا ونقر هم وعادي اوعد لي ثم تخصص ايها المسلم تجد كل وقت تفكر ديس ايمانك ابتت شيخ الخربي سبحانه وتعالى لماذا هم خلقت الجنة وليس إلا ليعبدوني وتقوي صلتك بالله تبارك وتعالى هتعد تزديد هتعد تزديد الانتدت مع ربي سبحانه وتعالى هم يزودت جديك تفكر هتفكر ربي سبحانه وتعالى قبل كل شيء وتجتهد في العبادة قليلا من الليل ما يجعون هيتوني تقدم ربي الانتدت الان تنفع اعدد بالسين وهذا ذكرى هبت لنا ربي تروى النقل. الله خلق ثم بعد ذلك هذه بين قوسين كذلك ايها المسلمون انقدت يا ربي سبحانه وتعالى المطلقون والمطلقات انقد انت يا ربي انقذني يا ربي انني لا انتج تروى بسبب عدم العشره الازواج الازواج طلق الطلاق ابغضه الله تبارك وتعالى وجيلك انا نخصيت انما يكتب ربي سبحانه وتعالى طروى جاري الزواج ادصبر المتوال يا ربي سبحانه وتعالى طروى اني ادتشيرن صلحا والتعودين عالى على المجتمع نعم تعشرين تقوم انتسلواجبنسن ان شاء الله وواجبة تقوم انتسلواجبنسن ولكن للأسف الاحصائيات سولت تخذرم الإحصائية تقول الى تروايو إلا الصورة فنتي شوتار نقزن لحواشا وإلى آخر ما هنالك من الحالات أول سن اللي تسلسل والبعيدة دي بداس ربية ولا حول ولا قوتين الا بالله العلي العظيم أو النبوة رخ سودي دمانين أولاد المطلقين والمطلقات بتاع بطل... اطفلي ضمزان الوالدين زوان غل ربي اني غيكنسيسنت ني الحج ربي سبحانه وتعالى عين دنيا دي الدور تاع شيرت دوب الشيس مع ترواس دوس سيز سن دوس دو دو يعني د دجان الوسائل الا ادعدنا متخلقين والا ذنبوا ذد ذن ليس ذنب الوعظ الضعف انما ذنبنا جميعا ان رب قرونا قرننا متن سبع كمليح ما يدود ما يقح غير شي قلت الحبه الاول البعيد تحديص دا واحد الدكان دد د د د دواز وغاري اخيره تمتنت باش الجرح اديره بالتقند باش باش اديره كذلك نحن مع اولادنا من يغوا فيه تكفيه الاشاره ثم بعد ذلك في الحصه المقبله ان شاء الله نكمل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم فلا تبصرون إلى آخر الآيات ونتعرض لبعض معجزات الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي الأرض ولعله في أنفسنا نتعرض لمعجزة المعدة الإنسانية وكيف يجب أن يأكل المسلم ليكون صحيحا ويعبد الله ويعبد الله حق العبادة وهذا الى الحصة المقبلة ان شاء الله انطلب ربي سبحانه وتعالى ان يهدئ نتلو ننتل والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادينا هداية لدلالة بعدها وسعدنا سعادة الناشقى وتبعدها وكرمنا كرامة لا اهانة بعدها ورضعنا ردل الله سخطى بعدها يا رحمة الرحمن اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ويسرفنا في امرنا وثبت قدامنا وصنع القوم الكافرين ربنا اتنا في دنيا حسنة وفي الاخرية حسنة وخنع ذاب نار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين